بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا من ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مثب